وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الْحَيَاةِ الدنيا وهم عن الْآخِرَةِ هم وغافلون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 كانوا أشد منهم قوه وأثاؤوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ويوم تقوم الساعة مبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 ومن آيَاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موزة ورحمة إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألتنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم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 ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا ليربو في اموال فلا يرضو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون ولها الله فأولئك هم المضعفون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 ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلق بأمره, بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 فإذا أصاب به من يشاء من عباده إِذَا هم يستبشرون وَإِن كانوا من قبل أَن ينزل عليهم من قبله لمبرسين فانظر إلى آثار رحمه الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه فرًا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون